كنا نتكلم عن الشرك في القديم والشرك في الحديث وتكلمنا عن الشرك في الحديث في النظريات نظرات الدهريين السابقة اللاحقه المتقدمة والمتحضرة على ما يزعمون والكلام على نظرية داروين وقفنا عندها والعلمانية وهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله لاحقا لكننا اليوم سنختم في الكلام على التواقف نختم الكلام على غلات الشيعة القرامطه والإثنى عشريه وهؤلاء الباطنية الفرقة الباطنية التي هي أضر وأضل خلق الله للإشعال وأضر خلق الله على الإسلام وعلى أهل الإسلام وما أدري كيف المتهوكون يريدون التقريب بيننا وبين هؤلاء الذين هم العن يعني أشد من اليهود على أهل الإسلام وتعلمون أنهم ذراع اليهود في كل زمان ومكان لأنهم أفراخ عبد الله ابن سبا الذي دخل الإسلام يريد الدس في الإسلام كما فعلوا في كتب النصارى الغرض المقصود اليوم إن شاء الله سنتكلم عن طائفة هذه الطائفة هي أقرب الشيعة إلى أهل السنه والجماعه أقرب الطائف وأقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعه حتى يعني يكون الإنصاف معنا عند التعرض لأمثال هؤلاء نتكلم عن الزيدية وقبلها اليزيدية اليزيدية هذه عبدت شيطان اصلا هم من الشيعة وهم من غلات الشيعة ايضا وهم عبد الشيطان حقا يرون الشيطان الههم وهي ايضا فرقه منحرفه جدا عقائديا وانها كما قلنا فيها ما فيها من الاعتقاد بالرجعه والاعتقاد pues voilà بالاسمه وال والاعتقاد بالتناسخ وهم كما قلنا يعبدون الشيطان هم عبدوا للشيطان هذه فرقه من فرق الشيعة تعبد الشيطان تتخذه ربا والههم هذه وإخوان الصفة عرجنا عليها ما فصلنا القول أننا تكلمنا عن القرمطة وتكلمنا عن بعض الطوائف التي تغني أن عن عنهم وأيضا الحشاشون من هؤلاء فكل هؤلاء من غير الشيعة الذين كما قلنا عندهم الحرفات عقضية وأنهم يتفقون جميعا في التناسخ وفي أيضا العسمة وفي الرجعة وطبعا يعني تتعدد الألهة لهم في هذا الباب لأنهم كل إمام عندهم يترسهد الاله في الإمام الذي يعني يقولون به واعتقاد الامامه اعتقاد موحد عند غلات الشيعة الفرقه الاخيره التي نتكلم عنها وهي الزيديه الزيديه اكثرهم كانوا في اليمن وكانت لهم دولة قد قاموا على الترك وأسسوا دوله يزيديه هناك وهذه الدوله الزيديه وهذه أصلها اصلها وأسها واسها ورئيسهم من زين الدين زين العابدين زين العبدين زيد بن علي وزين العبدين هذا كان رجلا تقيا نقيا للبيت البيت وهو حقا كان عالما نبيلا لكن يقال انه أخذ العلم على واصل بن عطاء لذلك تاسس في الزيدية في الآسف تأسف في الزيدية الفكر الاعتزالي الفكر الاعتزالي تاسس وان كان كثير من اتباعه ينكرون انه تتلمذ على على واصل وطبعا تتلمذ على يديه أشهر فقهاء العالم باسلم أشهر, اشهر فقهاء الامه الإسلامية هو من الإمام أبو, حنيفة. الامام ابو حنيفه تتلمذ على هذه زين العابدين لذلك الكتاب المجموع الكبير الذي كان لزين العابدين هو استقى منه الامام ابو حنيفه وتعلم على يديه فالحق بأن يعني زيد زين العابدين كان له ايادي بيضاء على الامه الاسلاميه لو ما خرج الا أبو حنيفه فقد كفى بذلك وهو الذي أسس هذه هذا الفكر الفكر الزيدي الفكر الزيدي والحق بأنه يعني التف حول أهل الكوفه بلغ ب ب بلغ إلى أربعين ألف كما قالوا وبعضهم قالوا بلغ بل مئات الألوف قد التفوا حول زين العابدين وهو كان صراحة ينادي كان ينادي بالإمام الإمامة أن الإمامة أنهم أحق إماما البيت كان ينادي بأن الإمام لآل البيت لكن مجمل ما كان لزين العابدين أنه كان يرى بأن علي يتقدم على أبي بكر وعلى وعلى عمر كان يرى أن علي يتقدم على الجميع لكنه كان يرى بصحة الخلاف يعني صحة صحة ترتيب الخلاف لأنه كما سنبين في المعتقدات أنه يرون بأنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل أو إمامة الفاضل مع إمامة المفضول مع وجود الذي هو أفضل من مع إمامت مع وجود الفاضل فلذلك هو كان يرى أن علي أفضل منهم لكنهم قد استلموا الخلاف فهي إمامة مفضول مع وجود مع وجود الفاضل وكان يقرب أن علي بن أبي طالب قد يعني بايع هؤلاء أهل الكوفة التفوا حوله وزعموا أنهم يناصرونه ليخرجه وقتل أيضا قتل, طبعاً قتل بسيوف الأمويين كم وكم أعملوا القتل في أهل البيت ظلما وإن كان من أهل البيت من خرج خطأ لكن أعملوا السيف فيهم وهذا كان من الظلم بمكان الغرض المقصود بأن أيضا سيف الأموين قد قتل زين العابدين وقتل حتى ابنه من هو محمد النفس الزكية فهم أيضا قتلوا محمد نفس الزكية أيضا قتلوا عمثا زين العابدين قتل وقتل لما من أربعين ألف بقي معه ثلاثمائة رجل أو أربعمائة رجل من خمسين ألف أو أربعين ألف أهلك أعوذ بالله من هؤلاء أعوذ بالله الحمد لله أننا لا نرى هؤلاء القوم ولذلك قال الفتنه نحو المشرق فر فراق من الأسن الفتنة هنا الفتنة هنا حين يطلع قرن الشيطان هم تسببوا في قتل علي بن أبي طالب وتسببوا بعد ذلك استدرجوا وطبعا وسبوا الحسن لما قالوا عار عار عندما تنازل وكان يوم الجمعة كان وسماه المسلم ايش سماه سماه سيدا لقبه بالسيد من أجل أن, أن الجماعة كانت كانت به عندما قال إن ابني هذا سيد وصلح الله به بي بين فئتين عظمتين من من المسلمين عمله كان من أعظم المناقب للحسن ويقولون عار عار قال عار أول من إيش؟ من النار ثم بعد ذلك قتل مسموما شهيدا رضي الله عنه أرضاه ثم استدرجوا الحسين واتوا به حتى قتلوه أيضا وهو زين عبدين أيضا أربعون ألفا حوله ده على الأقل أربعون ألف ثم ما بقي معه إنه ثلاثمائة رجل ثلاثمائة رجل بقي معه فقط مع في قتاله مع, مع الامويين الغرض المقصود السبب الذي نفرهم منه أنهم قالوا له تلعن الصنمين تلعن أبا بكر وتلعن عمر الخطف فرفض وترد عنهم امامهم جميعا الحمد لله نسال الله عز يسكنه في بساح جناته يكون مع جده مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تلعن اما بكر تلعن عمر الخطاب قال لا وترد عنهم وكان كلهم هم من خيار هذه الامه لذلك نفروا يعني فروا منه نفروا عنه حتى ما بقى معه الا رجل وقتل رضي الله عنه وأرضاه اما اليزيدية السيديه اسف الزيديه هي اقرب الطوائف الى اهل السنه والجماعه وان كان بعض الزيديه ايضا يعني قد شبوا عن التوق وخرجوا وأخذوا بعض افكار غلات الشيعة الذين يقولون بلعن أبي بكر وأنه عن عمر بن الخطاب وأيضاً الذين يقولون بالرجعه وبعض العقائد الخريمة أهم ما نتكلم فيه في الكلام على الزيدية في مسألة الأفكار التي يعتنقونها هم أصالة في هذا الباب لهم اعتدال ولهم اعتقادات قريبة جدا من اعتقادات اهل اهل السنة والجماعة الا انهم كما قلنا تأثروا بالاعتزال بفكر الاعتزالي لتأثير واصل ابن عطاء اذا صح التعبير في ذلك فهم يرون ان مرتكب الكبير ايضا منزلة بين منزلتين يعني هم يرون ان مرتكب الكبير هو بمنزلة بين المنزلتين طبعا ما يحتاجون بالـ بالـ بالاعيات والاحديث التي يحتاج بها الخوارج على كفره في قولنا وسلم لا, لا, لا يزن الزاني يزن وهو مؤمن قالوا الاسم هو مؤمن وقالوا ط ليس بكاف لا لكن هو بمنزلة بين المنزلة لكن في النهاية نهاية الأمر يقولون إيش في الاخره يكون خالد مخلدا في نار جهنم ما بقول لا يقتل متعمدا جهنم في, في ذلك وقلنا بأن القاتل سماه الله مؤمنا والقا والقاتل سماه النبي سلام مؤمنا لما قلد وانطاف ثاني من المؤمنين اقتتلوا ثاني من المؤمنين وقال النبي سلام عندما قال لا ترجعوا بعد كفاره يضرب بعضكم بعض قال سلام هذا بين فئتين عظيمتين من إيش من المؤمنين او من المسلمين الذين اقتتلوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حتى بيّن أنه في مسألة التوبه فمن اخذ ما فمن اصاب هذه القدرات من شيء ثم تاب تاب الله تاب الله عليه أو أو خيم عليه حد فكانت كفاره له درع لم يكفر بحال من الأحوالك لكنهم يعتقدون هذا الاعتقاد بأن في مسألة الإيمان بأنه شيء واحد وأن مرتكب كبيرة أنه يعني في منزلة بين المنزلتين وفي الاخره يخلد في نار جهنم وهذا طبعا الفكر كما قلنا فكر خطأ بين مخالف لما جاء به الكتاب والسنة وهو كما قلنا النظر فيه نظر بنظر أعور لأننا جاءتنا الأدلة على الوعد وعلى الوعيد فأخذوا احاديث الوعيد وتركوا حديث الوعد قال صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل أتاني الآن وبشرني أن من مات من من ما قال لا إله الله من مات أو مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقال له وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر الغرض المقصود الدلاله واضح جدا عند خروجنا قال صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة مصدقا بها قلبه دخل الجنة مستيقنا بها قلبه دخل الجنة وأيضا من الاعتقادات التي يعتقدونها نفي الصفات نفي الصفات كالمعتزرة بضبط أفراخ, أفراخ الجامعة نفي الصفات هم يعتقدون نفي الصفات الفعليه بالذات يعني مجيء الله جل ايضا استواء الله على العرش ايضا غضب الله جل كل ذلك يفسرونه باللازم كما يفسر أهل أهل البدع أو الآيات أو الاحاديث الصفات باللازم أو أنهم ينكرونها ويجعلونها من المخلوقات فهم يقولون ولأثبتنا هل لله دل في علاه لو أثبتناه إبأيضا فإن, فان نقول بتعدد الخالقين نعوذ بالله من الخزلان على قول المعتزل على ما يعتقدون فهم ينفون الصفات ينفون الغضب ينفون المجيء وينفون الاتيان ينفون النزول ينفون المحبه والعجب كل ذلك ينفونه حتى الاستواء ينفون الاستواء فهم ينفون ذلك وينفون الرؤية ايضا وينفون الرؤية باعتقادهم اعتقاد اعتزالي اعتقادهم في معتقدين اعتقاد اعتزالي ايضا هم يعني يعتقدون بالامامه يعتقدون بوجوب الإمامة والإمامة حق عندهم وأن الإمامة في ولد فاطمة ان في كل ولد فاطمة الغلات منهم قد اعتقدوا العصمة في أربعة يعني العصمة غير موجودة يعني هم حقا خرجوا عشان قل... لذلك قلتهم أقرب الناس إلى يا جماعة وير... يرون الإمام ونحن نور... نحن أيضا نرى ولاة الأمور نرى أن أن أمر أن... المسلمين لابد أن يكون له وإيش ولي الله على بين ذلك بل ولا الولاية ل... ل... على أهل الإسلام مسألة الإمارة أمر محتم حسمي من أجل انصلاح الأمة وهذا الذي حدث وهذا الذي من أجله أخر الصحابة دفن النمسلم من أجل مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فمسألة الإمامة مسألة عندنا ما أعتقد هالاستون الجماعة هم يعتقدونها أنها تكون خاصة في فاطمة في أولاد فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإمامة وين في أولاد فاطمة ولا قال في قريش في قريش فهم يعتقدون أنها في أولاد فاطمة خاصة والغلات منهم خرجوا عنهم فقالوا بالعصم الأربعة العصم علي وفاطمة والحسن الحسين قالوا العصم لهؤلاء فقط وهذا كلام فيه ما فيه من النظر في هذا الباب هذا الراجع الصيف في هذا الباب هم يرون الإمامة في هؤلاء وأيضا المعتدلون منهم هم يرون أيضا أن الإمامة يعني ان كانت في ولد فاطمة فهم يرون أن هذه الإمامة لا تكون توريثا كما يعتقد أولاد الشيعة لا تكون متوريثة إنما هي بالمبايع ومن توفرت فيه صفات الإمامة فهو الحق بها المهم أن يكون من ولد, من ولد فاطمة هذا من اعتقادهم في مسألة الإمامة آل وايضا معظم الزيدية فهم يعتقدون ما يعتقد زين الدين بأن أبا بكر حق بالخلافة وأن عمر حق بالخلافة وأن عثمان حق بالخلافة على الترتيب مش الأحقية أحقية التقديم لا هم يقولون بويع أبو بكر فهو الخليف وبو يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان يقرون بخلافة بكر وعمر وعثمان لكنهم يقدمون عليا عليهم في الأفضلية يقدمون عليا على يقولون علي افضل من ابي بكر افضل من عمر افضل من عثمان لكن الخلافه حق بايع الناس هؤلاء الخلفاء فالخلافه حق فهم يعني يقولون يقرون بالخلافه ويقرون بفضل ابي بكر وعمر لكنهم يقدمون علي عليه ولذلك هم يرفضون لعن ابي بكر وعمر هم لا يفعلون ذلك بحال بل يترضون عن ابي بكر وعمر كما فعل سيدهم زين الدين زين العابدين أيضا الحمد لله العجب من الزيدية عشان كده الزيدية أصلا مبغوضة جدا لأولاد العمومة الزيدية يرفضون التصوف رفضا تاما غير منقوص هذا أعدى ما يكون وما أقرب ما يكون ليه أهل السنة يرفضون التصوف رفضا تاما غير منقوص زاك هم منبوذون جدا من طوائف. الشيعة يرفضون التصوف رفضا قاطعا أيضا الشيعة يرفضون كثير من الأمور التي يتمسك بها غلات الشيعة الزيدية يرفضون كح المتعة يقولون ليس بصحيح ولا وليس وزواج المتعة باطل يعني يرون أن كح المتع وهذا كأنهم من أصول دين الشيعة هو مسألة ده من, من أساسات دين الشيعة مسألة المتعة والكلام على نكاح المتعة وتتعلمون الخميني وغير الخميني هذا عليه من الله يستحق إن شاء الله يكون هو بيولع في قبره بإذن الله أشوف بقى ده كان هو ولا غيره الله يرعال عليه إن كان مات مسلما مات الله أعلى حقا لا نجزم لأحد بجنة ولا ولا بنار إن على العقيدة التي يلعن فيها ابو بكر فيها عمر وكما المنبر كان يلعن عائشه رضي الله عنها وأرضاها إن مات على ذلك فهو في نبج ان شاء الله إن مات على غير ذلك وتبه هذا أحب إلينا وندعو الله على أن يتوب على الجميع يعني أحب إلينا أن يدخل لو كان لو كانت المساحة في الدعاء لنا أن الشيطان يدخل في الإسلام وينجو ندعو له بذلك لكن الله وعلا قد حسم المسألة في مسألة الشيطان اننا شرعا بأن ندعو لجميع الناس أن يكونوا في خير وفي سلامة الله على قال على جميع الخلق بهذا قال ما الله بإيش؟ الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وإن الامر وإمنتم الأمر أننا أنا، نحن مامرون بالدعاء للجميع أن يهديهم الله جل في علا لكن نحن نقول من أتى بكفريات فهو على كفره الذي أتى به أمامنا على الظاهر ومع ذلك لا نجزم لأحد بجنة ولا, ولا بنار لا نجزم بذلك لا نعلم الخواتيم أيضا من ذلك فيعني كما قلنا انهم يخالفون الشيعة في مسألة النكاح المتعة ويرونه باطلا وهو الحق انه باطل لان حتى نكاح المتعة الذي جاء عن ابن عباس يفهمونه خطا وابن عباس ما قال بجواز بالجواز مطلقا ابن عباس جعلها ايه كالميتة للمضطر كالميتة ايضا يعني هم يتفقون مع الشيعة في المساله في الكلام في الكلام على الخمس مسألة الخمس الذي يذهب للآيات الخ يخلونا بالخمس يخلونا به وأيضا هم يقولون بالتقيه لكنهم ليسوا كذلك يقولون التقيه هذه للضرورة أما هؤلاء ولاة الشيعة يرونها إيش ركلهم أركان الدين التقيه ديني ودين آبائي كما بينا قبل ذلك هذه ركلهم أركان الدين عندهم مسألة التقيه لكنهم كأهل السنة والجماعة يرونها إيه في الدروات إلا أن تنتخوا منهم تقاء إلا أن تنتخوا منهم تقا وأيضا هم متفقون مع أهل السنة بشكل كامل في العبادات والفلايط طبعا هناك بعض الخلافات بيننا وبينهم في مسائل صلاة الجنازة هم يرونها خمس تكبيرات أيضا لا يرون قبض اليد اليوم على اليسرى يرون الإزدال هم يرون أن صلاة الترويح لا تكون جماعة بدعة لو صلوها جماعة دم بدعة عمتا لكنهم في, في غالب العبادات كأهل السنة كأهل السنة لا يفرقون لا بحال من الأحوال أيضا من اعتقاد الزيدية ما دام الأمر على أن الأساس لواص بن عطاء فهم يعتنقون أيضا ما قاله المعتزلة في وجوب الخروج على الإمام الجائر يرون وجوب الخروج على الإمام الظالم أو الجائر ويرون أن هذا مباب بيشه الأمر معرف النعن المنكر وقد فصلت أنا القول على كلام على الخوارج المعتزلة بأنهم يتخذون أصل من اصول من الامر معرف النعن المنكر تكئ للخروج عليهش على ايش على ولاه الأمور والخروج على ولاية الأمور هذا محظور قد حضره الله ورسوله وحضره الشرع ومنعه الله منعه شرع إلا إلا بقيد وشرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله افلا ننابذهم بسيف بعد ما ظهر ظلمهم بعد ما ظهر زيفهم بعد ما ظهر مثلا ادعائهم قال لا لا ما لا ما أقام فيكم الصلاة وأيضا الله جع في حديث عبادة الصامت قال وألا ننا بيعنا رضي الله عنه ما سمع الطاعه لآخر الحديث قال وألا ننادي على الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحن لا قوم من الله سبحانه إلا أن تروا كفرا بواحن وهذا صريح هذا صريحه الآن، لكنهم يقولون لا بوجوب الخروج على الأمة أمة الجور يرون أنهم يخرجون علىهم. ليس كما أن المعتقد عندهم بأن الجور ظلم والظلم معصية والمعصية تخرج من المنزل بين المنزلتين. فهذا عوجش فكري أصالة عقدي هو الذي ألزمهم بين أن يتمسكوا بمثل هذه الاعتقادات. وقد فصلت القول في المفارقة بيننا وبين الخوارج وبيننا وبين المعتزلة. أيضا بيننا وبين الزادية في هذا الباب في مسألة الخروج على هذه الأمور لا يجوز صالة الخروج على الأمور بحال من الأحوال. قال الله تعالى يا اولادنا من اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لكن الطاعه هذه التي قد امرنا الله بها هي طاعه مقيده وليست الطاعة مطلقة الطاعه المطلقه لله والطاعه المطلقه لنبي سلام لان الطاعه المطلقة النبي طاعه لمن لله ما يطع الرسول فقد اطاع الله اما الطاعه لولاة الأمور إذا أطاع الله ورسوله لقول ابي بكر في اول خطبه خطبها في الناس ايها الناس امرت عليكم وليت عليكم ولست بخيركم ولكن لي عليكم السمع والطاعه ما أطعت الله فيكم لي عليكم سمع على طاعة ما أطاعته الأول ذلك إنه السلام قال إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف ذلك أيضا بحديث عبو فراج وحديث ابن عمر قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعه فلا سمع ولا طاعه ولا ينزي عنا يدا من إيشي من طاع حتى لا يفسد و... يعني لان مساء الخروج على الامور فيها ما فيها من الفاسد التي لا... لا يعلم بها الا الله جل في علاه لما قالوا الإمام احمد قالوا رأيت ما يفعل اننا في فتنه قال لا لا تفعلوا لا تخرجوا استأذنوا احمد ليخرجوا شف انظر لذلك فازوا لذلك ارتقوا لذلك عاشوا في امان سمعوا للعلماء الان لا احد يسمع للعلماء اذا كان العالم خالف هوى الشخص الشخص يتهم من يتهم العالم في نيته يتهم في نيتي وأنه فيه وفيه وعليه والنوايا التي يتك... لذلك لا يمكن لا يمكن, لا يمكن أن نستنصر الله بذلك ما من كيف تستنصر الله على والله وعلا جعل لك عاملا جعل عليك عاملا أنت تأبى السمع والطاع له ما أنت لما تسمع له وتطيع هتسمع إيش لن تسمع لربك ولن تطيع المسألة هكذا لأنك تقول انا انا وأنت جاهل أنت جاهل لا تفهم شيء ولا تفقى شيء نحن نتكلم على ان وجد العالم حقا عالم متقن في العلم وله ما له من العلم وظهر ذلك لا يمكن لأحد أن يعدوه لا يصح لأحد أن يعدوه وإذا حدث ذلك فالدمار الدمار وحقا البلاء البلاء البلاء لأنه بما ثابت أنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلماء هم ورثت هم ورثت الأنبياء فلما رجعوا لاحظة شوف بها وأنا أتكلم الآن على العصر هذا وكيف أنجاهوا بالله والذي حدث ان احمد بعد ما حدث معه البلاء ورجع البيت وقالوا له لا تفتي ولا تعقد مجالس التحديث وفعل ذلك لم يفتي ولا يعقد مجالس التحديث لكن بعد ذلك ماذا فعل لما جاء المتوكل ماذا فعل مكن للسنه ولهل اهل السنه وبرز احمد والناس صاروا ياتونه من كل حدب ومن كل صر وعاش الناس في امان لما لانهم انصاعوا للعالم انصاعوا للعالم الرباني فقالوا له نحن في فت انت تقول لا لا تخرجوا للفتنه نحن في فتنه اقر وما وما انكر قال نعم ولكن فتنه الدم ايش اعظم اذا عالم يعلم نحن بين فتنتين لكن لابد من المقياس لابد من المصالح والمفاسد لمقاصد الشريعه للعالم لا لشبيه العالم ولا للداعي فقط هي للعالم حصر وقصر اذا صح الكلام وحجر ايضا حصر وقصر وحجر للعالم للعالم فقط لا لشبيه العالم ولا أيضا للدعاء ولكن هي للعلماء عامه هذا أيضا يعني فارق واضح جلي بيننا وبين المعتزلة بيننا وبين الزيدية في مسألة وجوب الخروج على ولاه الأمور بسبب الجور فهذا لا يصح حال من الأحوال أيضا من ذلك فإنهم كما قلنا لا يقولون بعصمة الأئمة من العجيب أيضا أنهم لا يقولون بشيء اسم المهدي يعني لا ينزلون إلى, المعا... إلى السرداب يقولون خرج أمام لا لا يقولون بذلك هم لا يقولون بوجود المهدي الذي يعتقده الشيعة وغلاية الشيعة في مسألة محمد العسكري أو المهدي المنتظر لا لا لا يعتقدون هذا لا يعتقدون مثل هذا وهذا أيضا من العجب عندهم في هذا الباب خرجوا عن الشيعة كليا في مثل هذه الاعتقاد الباطل أيضا من ذلك هم يستنكرون الكلام على البداء بالنسبة لله جلال في والآن هو, الآن هو قال يغضب شيء ثم هذا له خلف ذلك ده خطأ. فين هو زي ما بيقول? خطأ. ها؟ هو طبعا لا لا هو خط... لا, لا هو, خط... هو التبدي له ايش? التبدي مش مسألة ليست على طول ان هو يقضي شيء وبعدين يتبدي له الخلافة. هو الاصل في ذلك انه لا يعلم ما يأتي. ده الاصل عنده. انه لا يعلم ما يأتي. وده اصل اعتقاد المعتزل. ده اصل اعتقاد المعتزل في هذا الباب. انه عموما يرون انه لا يعلم ما يأتي. لذلك ايش? لذلك هم شفعي لما قال في هذا الباب قال ايه خاصموهم في العلم وطبعا متأخروا المعتزلة اقروا بالعلم قالوا لا يعلم ولذلك بقى الفرع بقى في هذا ايه تفضل بقى عشان قلت, عشان قلت لك بقى ده فيه ايه ايه لذلك قالوا بايه ممتاز لذلك هم اعلنوها تعلم ان واحد ازهري من اتصل بها من ثلاثة ايام اعمالي يكلمني على هذا الباب على مساله الناس ده دلوقتي الاثر المنتفش في هذا الباب وعندهم عمدت اعطاني دك... ده... ده... الدكتور اسمه كبير جدا خلاص ما هنتكلمش عنه بيتكلم في هذا الباب في هذا الباب ويتكلم على مسألة النسخ فقلت له يا ابني ده اعتزال مش عارف ان ده اعتزال قلت له انت تاثر بالاعتزال ده لا جدا الناس دي اصلا ما عندهمش صور علميه وحتى بس ده هو استاذ دكتور بلغ ما بلغ بقى من الدرجة العلمية الكبرى وما عندهمش اي تطبيق ما عارفش يطبق اصل واحد من اصول الفقه لا يستطيع ان يطبقه مثلا على المسائل الفقهية لذلك الاغلاط والاخطاء بتكون كبيرة في هذا الباب مثلا هذه المسألة مسألة من أهمية مكان، وهم هم لا يقولون باعتقادهم بما يقولون به مسألة البدء لله جل جل في أن تبدل له شيء أو أن الله على لا يعلم ما يكون هذه مصيبة كبر، أصل اعتقاد ال الإسلام هو أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان لو كان كيف كيف سيكون سبحانه وتعالى في علاه؟ أيضا هم يقولون بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر يقولون بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ما داموا قد انتفى عندهم مساءة البدء يبقى اذا هم ايش يستقيم امرهم في مساله القضاء والقدر هم و... وايضا يعني يرون بان الانسان خلقه الله تبارك وتعالى حرا مختارا هم يكون حرا مختارا من اجل ايش ممتاز من اجل النفرة من الجبرية الرد على الجبرية يقولون هو حرا مختارا له ان يختار الايمان له أن يختار الكفر قوله وجعله فمن شاء فاليوم من شاء فليكفر وايضا هم يقولون في التفريق بين الاراده والمحبه وطبعا المفروض ما نقولش الكلام دوت. صح؟ طب بسكوت خلينا نغلط الشيخ صبري وقعد يفكر. نعم. طب ايش بقى الفرق بينهم حبيبي. لا لا. انا انا كان لفظي. اخطات شوفت بقى. ب أنا عارف أنا كنت هتخطي والله كنت أنا عارف أنا كنت هتخطي عشان كده هم دسم أنا شيء أنا تتقلب فعارف يقين انك قاعد تخطي هل إحنا بالكلمة الإرادة هي الإرادة تاني. الإرادة تانية إرادة كوني إرادة ش لكن إذا قلت مشياء انتهى الأمر دخل في المشيئه المشيئه فقط كوني لا يقال مشياء شرعي مشياء ش كوني صحيح أنا أعرف، <تصفيق> فهو الحاصل هذه يعني هم استوى أمرهم في مسألة حتى مسألة الاعتقاد في الخضر والقدر كأهل السنة وإيه أو قريب جدا من أهل السنة والجماعة هذا الأصل أصير في هذا هذا الباب فالحمد لله أن الزايدية كما قلنا هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة الزيدية هم أقرب الناس إلى السنة والجماعة وذلك نكون قد ختمنا الكلام على طائف الرافض أهل الضلال الذين هم أعداء أعداء الإسلام وأعداء أهل السنة والجماعة، وهم الذين يعملون القتل والكيدة والمكر في أهل الإسلام، وما من زمان من الأزمنة إلا وقد تعانقوا أو قالوا اتفقوا، واتفقت كلمته مع أهل الكفر الذين يعادون أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، وارزاقك أنت لن يعني لا إن رأيت رأيت عجبا في أنهم تسببوا في قتل الملايين من أهل السنة والجماعة، كما بينا ده قبل ذلك هلاكوا. يعني دخل بغداد وقتل الملايين بسبب من الوزير ابن علقمي ويا المسألة ظاهرة في كل حين وفي كل الآن هم الذين يتعاقدون وتتفق قلمتهم مع أهل الكفر لقتل أهل الإسلام بذلك بياننا الأصول الفارقة بيننا أبنهم والإنصاف من بياننا منهم هم أقرب الناس أهل السنة والجماعة من هؤلاء وهؤلاء يعني الحق أن أهل السنة والجماعة يحتوون أمثال هؤلاء كالزيدية فنسى الله للفعل أن ينفع بذلك يبقى لنا الكلام على أبناء العمومة أبناء عمومة الشيعة فالكلام عليهم بعد ذلك الوصول الفريقة بيننا وبينهم سنستخير الله والبداء فيها إن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله هم <تصفيق> لا يقولون بالمهدي أصل المهدي لا يقولون به لا يقولون بالمهدي أنا مثلت بالعسكري مش بكلم على أنه كشخص هم لا يقولون بالمهدي أصل نعم. يتبدى له يظهر له يتبدى له جبريل يعني يظل له جبريل لا ما قلنا في روايه اخرى قال اراد يعني انت تقصد اللفظ قال اراد اراد ان يبتليه في روايه اخرى قال اراد ان يبتليه والدلاله على ذلك ان في السياق نفسه في البخاري لما, لما ذهب بعد ذلك للاعمى وقال نعم كنت كذا وأعطاه قال إن الله رعلا أراد أن يختبر فلان وفلان وفلان عليهم الثلاث ابتلاكم وبين له أنه هو الذي قد قد فاز عند ربه دال في علاه نعم يقولون بالخمس أنت كنت تبني بيته أنت قاعد ولا إيش نفكر بعملات فكر الطوبة اللي هتطلعها فين بالضبط كتبت مسالتين على العكس ليش العسكري حضرتك والثا هه طب والثانيه والثانيه انت انت, انت, انت قرأت كم كتاب لطه حسين بالله عليه بال... طيب ماشي